فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِقَالَاتِ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قُلْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّتَ تُبَاهِي إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَارَتْ خُطُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عسى ربّه إن طلق كن أي يبدله أزوجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوءا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وانفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 إنما تجزون ما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس المصير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 إذ قالت ربَّنِي عندك بيتٌ في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرية مبنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.